بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تركون إليهم بالموذة وقد كفروا بما جاءت من الحق يخرجون الرسول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 ومن يفعله منكم فقد ظل سواء السبيل إن يفقوكم يكونوا لكم أعداء ويبسفوا إليكم أيديهم وألفنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يرسل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومنهم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 لقد كان لكم فيهم أصوات حسنة لمن كان يرد الله واليوم الآخر وبين يتولف إن الله والغني الحميد عَلَّمُوا أَن يَجْعَل بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادِيَتْ مِنْهُمْ وَذَهَّ وَاللَّهُ بَدِيرٌ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُؤْثِرُوهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُؤْثِرِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ من وظاهر وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحروهن الله أعلم بإيمانهن فَإِمَّا عَلِمْتُم مِّنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا يحلون لهم هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا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 يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يسرقن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يذنين ولا يقتلون أولادهن ولا يأتين بمهتالين يفترن به بين أئمتهن وأرضلهن ولا يعصنك.